والاحتجاج بالمسلم لا من المرسل إلا مرسل السابعين وهو المرسل عند المحجسين الحديث المرسل عند المحجسين وما رواه السابعين عم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهنا الذي ناح من الموصى وهو قوم لم يلقى رسول الله قال رسول الله عليه الصلاه والسلام هو قوم لم يلقى رسول الله قال رسول الله وهالك لوثابياد المعنى من الموصبي عند المحدثين وهو ما هو غير سددي عن هذا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 فالشاك الأول أن يكون المرسل بانتباه الكابير وأن يكون هذا المرسل إذا خالفته الحصار أو إذا ترشه الحصار في الرواية للخالف وأن يروى أو أن يروى كثندا من طريق آخر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 Meny que la. Meny que la. Oh, bon. Ha de filmar. Eh? Puts qu'on haig de fer-me fer-me de fer-me. En afíix-ho de... C'est un cop-à-m'haut.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 وإما إذاية أو ظلم او غرض او غيره قال رحم الله وإما والنجمة يشارك الواجهة من طبيعة ثم نحن نجيب على بيها عم بيها ويشترار على الاشترار للنجم والنجم والنجم والنجم ممكن. من الجيد ان يتم التكلم على هذا الشيء. يستحق التكرار. راح نجي نبدا عليه. طبعا. ومن اليوم قاعد اتكلم عن مشكلتي يعني في موضوع التوعيه. يوعي على الموضوع. اكثروا من التحدث عن معنى vana la porta tale. Vostra è stata di tornare. È stato ieri, ci traparamo. Io vedo il giorno. Lei ha letto a mettere, che la gente si, suo, controllo su di qua. Ehm. Voglio che mi mandi una scena, una scena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 ومع ذلك بالطريق والسعين إلى عديد بالعين بالعين بالعين لذلك لأن أدل من الجلسة لأن أدل من الجلسة من الجلسة لأن أدل منها أدل كذلك ذكرنا في الحصة الماضية أن شخص البيع الصهي لأن لا يكون فيه إذا كذلك شخصه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 الله عزيزي الله ينزعنا مننا كمعنا ونزعنا من الذين يسمعون الطورة في الدنيا ونفسرة الله ومحمد الشر والله وإن